رحمه الله تعالى التاسع النيه ولا تسقط بحال لحديث عمر الله في سروط الصلاة والنية ولا تسقط بحال لحديث عمر وهو قوله إننا الاعمال بالنيات وهو اوضح دليل في اشتراف النية ثم في السلاء وليس لأنها عمل خفي في القلب ولا تسقط بحال وليس لأحد تسلط على ما في القلب فلا يقدر أحد أن ينحوها من القلب ويقول للمصلي صل بلعنية أو توضع بلعنية لأن النية خفية فالحاصل أن النية لا بد منها لكل عمل، ونية هي التي تميز العبادات عن العادات، فتميز مثلا الغسل لأجل التبرد والنظافة عن الغسل لأجل الجنابت أو رفع الحدث، وتميز غسل الوجه. لأجل النظافة أو لأجل إزالة الكسل أو استثاقل عن غسله لرفع الحدث وكذلك تميز النية في من صلى محتسبا السواب ومن صلى رياء وصلع وهكذا بقية الاعمال من امسك عن الطعام والشراب لاجل حمية بدنه مثلا لن يعد صائما ومن امسك محتسبا انه صيام مفروض او صيام عذابه عد صائما وحصل على اجر وهكذا بقية الأعمال يفرق الجنية بين عاداتها وبين عباداتها معلوما أن المنافقين يصلون مع المسلمين ويجاهدون معهم ويتصدقون ولكن جنانية لن تكون نيتهم ان هذه صدقة لله ولا أن هذه الصلاة قربة وفريضة فلم يكن لهم ثواب لأجل النية وأما المؤمنون فإنهم يحتسبون وينمون بهذه الأعمال وطلب الأجر فكان لهم هواب ومن أراد التوسع في الأنزل فيها ليقرأ صرف هذا الحديث الميرجد بصرف الأربعين وكذلك بغيره من صرفنا الكتب ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء وشرطها الإسلام والعقل والتمييز كسائر العبادة وقاله ومحلها القلب لا يجوز التلفظ بها، إن ن نحلها القلب، القلب يعزم على فعل الشيء حقيقتها العزل والتصميم على فعل العبادة، فنتعزم على فعلها عدة ناوية وحصل لها الأجر والاختصار dan als hij ergens bezal haar metreden, v an hou hij niet voor de zwaard. Omdat we zagen dat de zegeningen van de heilige hij de heilige geest heeft, hij de dat hij en dat hij en dat hij en dat hij en dat hij عزماً جازماً، بطلة أنه لم ينصره وكذلك في أهماء الصوم عازم في أهماء الصوم لا يبطل ذلك اليوم أن يفطر، بطلة ذلك اليوم ولو لم يتناول مخطرة وذلك لأن يضع عليه جزء من عمله بلا نية فبهل نية القلب وحقيقتها العزم والتصليم على فعل الشيء فالفقهة رسولهم الله تكلموا على النية وتوسعوا فيها وفرعوا لها فروعا والذين توسعوا فيها أصلاً وأولاً هم فقهاء الشافعيه فانه روي عن امامهم روايه محتمله انه يشرع التلفظ بالنية فلما رويت هذه الروايه فرعوا عليها ووسعوا هذه النقطة وصاروا يتكلمون في كتبهم بكلام كثير عن النيه وعن ما يقال فيها وعن كيفيتها زادوا في التوسع ثم إن فقهاء بقية المذاهب آخذوا منهم تلك التفاصيل وإن خالفوهم لشيء واحد وهو التلفر ولكنهم صاروا يتوسعون فيها ومحلها ومتى يأتي بها وفيما إذا نفيها وفيما إذا قدمها وأخرها وما أشبه ذلك وأطالوا كلاما لا طائل تحته ولا حاجة إليه وأوقعوا كثيرا من الناس في اوهام ووساوس فاني كثيرا يسألني افراد من نساء ورجالا ينقونا من النية مشقع لحيث أن أحدهم يقف في الصفة مثلا خمس دقائق أو دقيقة أو دقيقتين ربما يفوته وركعتهم أو ركعات عن الجماعة قبل أن يكبر ليستحضر النية وليحضر قلبه هل نعيش أم لا؟ أم لا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 إذا قرض الواقص من الثروج أتى بها بسرعة فيتعدد فإنها لم تحصل له لذلك ذلك الزمن الطويل ثم حصلت له في تلك اللحظة وقد بين بالطير في إغاثة اللحفان عندما تكلم على النية على رسوشة كثير من الناس فيها أن تلك اوهام من الشيطان وأن النية ملازمة للعبد في كل حال وأنه لا ينفك عنها بحال ولو كلف أن يعمل عملا بلادية لم يستطع لو قيل له اعمل بلادية لكان من تكلف ما لا يطعب لأن الانسان لا بد له من دافع يدفعه فاما يكون ذلك الدافع احتسابا للاجر واسترعا فتكون نيه صالحه وإما يكون يكون رياء وسمعه فتكون نيه فاسده فأما ان يعمل عملا بلا نيه وهو عاقل فلا لا يعمل عملا بلا نيه إذا اذا كان مسلوب العقل يقول ابن القيم ان التكليف عمل بلاليه من تكليه ما لا يطاقه والله لا يكلف نفسا الا وسعها ثم يقول كل انسان ناو ولا بد من حين يشتغل بمقدمات ذلك العمل وهو ناوي ويقول الدليل على انه قد رواه أنك لو سألته لنطق بما في قلبه فلرأيته متوجها إلى الموت أو قشته ذو الطريق لنطق وقال دعني أذهب أصلي في قلبه مية الصلاة ظهرت على لسانه أو سألته إلى أين تذهب لقال اعد الصلاة فعره بذلك أنه قد نوى ولو لم يكن قلبه قد استحضر هذه النية وحدث نفسه بها طويلا استحضار كونه اندفع دفع إلى هذا كافي فلا حاجة إلى أن يحدث نفسه بالنية زمنا طويلا فالحاصل أن النية محلها القلب وأنها أصلها العزم على فعل الشيء وأن الإنسان لا بد له من نية في كل عملا إما تكون نية أداء العمل المقلوب كما قلب وإما أن تكون نية غير ذلك فلا يكون, يكون عمله مقبولا بل يكون مردودا ذكر ان لها شروط شرط شاطر النيه الصالحه التي هي نيه الصلاه الاسلام فالتاجر مثلا لو نوعا يصلي ما افادت تلك حتى يسلم وكذلك العقل فالمجنون لا له لانه لا يعقل ولا يستحضر بقلبه شيئا وكذلك الصغير الذي دون التميس ليس له نية وليس له إدراك ليخاطب به فلا بد أن يكون عاقلاً غارهاً مصدداً حتى تعتبر مية الشرح يقول <تصفيق> أنك سائل العبادة يعني الحج لم يشتغ في ولكن وما يشتغل في تنزني صحة العمل ولكن الإجهاق يشتغل. لما يشت يشتغل يكون العمل مديا مسكفا من هم لابد له من الحد صلي إنما هو أجر لوالده لذا يكون مديا. ميسي وزمنها لا لا, لا يأتينا وزمنها <تصفيق> وزمنها اول العبادات او قبلها بيسير والافضل قدمها بالتكبير خروجا من خلاف من شرط ذلك فزننها وقال إلا أن تكون مقارنة للعبادة أو قبلها ليسيء والأفضل أن يأتي بها عند شروعه للعبادة ولا بد من دوامها زمن العبادة حتى, تنتهي حتى ينتهي أداء العبادة وهذا كما قلنا من التفاصيل التي قلد فيها فقهاء الشابعية وإلا فلا حاجه إلى هذا لأن النية مستمرة مع الإنسان من قبل أن يشرع هذا العمل قبل أن يشرع في الله هو قد لو إذا رأيته متوجها إلى الصهري ليتوضأ فإنه قد لو ما أقامه من مجلسه إلا نية نية دفعته ليتوضأ ما أخرجه من بيته متوجها إلى المسجد إلا نية نية أداء هذه الصلاة فاذا النية متقدمه لم تكن مقارنة للصلاة ولا للتحريم بل هو ناغ من حين يتحرك للصلاة بل المسلم لا ينفك عن نية طوال حياته ناغم طوال حياته أنه يؤدي جميع الصلوات اذا اتوقتها كلما اتوقت فانه قد نوى ان يؤدي ذلك الوقت كما اذن فاذا لا ينهب كل النيه فكونه يخص الاتيان بها عند التحريم او قبلها بيسير هذا ليس كذلك بل نيته كافيه النية التي دفعته وأذارته من بيته وأخرجته إلى المسجد كافية ان شاء الله ولو لم تستحضر عند التحليم أنك تنوي وتحرك قلبك بهذه النية يكفي ما دفعك وأذارك من عزن عزنك على أداء هذه العبادة هي كانت تلك عبادة في مثلا رجل يدخل رمضان المحلمون كلهم مصلمون ونعبون أنهم سيصوموا هذا الشهر إلى آخره لنهاره ولأجل ذلك يستعدون له كأن لا يدخل بإعداد الأهبة في نحنها وكذلك يتهيئون كل ليلة اخر آخر لتناول أكلة السحر التي هي, هي نية للصلاة أهل الصيام فكذلك الصلاة وكذلك مثلا الزكاة كما يأتون إن شاء الله عندما يدخل أو يقوم زمانها تجد صاحب المال يجمع أو يحسب أمواله ويعرف نقدار مبلغها حتى يعرف كم فيها ثم في يعزله يعزل ذلك المبلغ هذا يعزله ما اعزله الا نوى لانه قد نوى من حين ابتدى يحسن وهكذا مثلاً اذا أراد أن يخذ او يجاهد ورايته يعد العد العده ويهيا انها قتل الراحله في يركب عليها ونحو ذلك فانه قد نوى واشتغل بذلك انه قد نوى وقد اراد هذا العمل الذي امر به ويكفيه ذلك على استهبار النية حالاً مباشرة <تصفيق> <تصفيق> وشريط معنية الصلاة تعين ما يصليه من ظهر أو عصر أو جمعة أو وطر أو راتبة لتتميز عن غيرها وإلا أجزأته نية الصلاة إذا كانت نافلة مطلقة وهذا إمان تقولون المشاهدين لا هي فيها رواية التلفظ بالنية عن الشافعي ولكنها مستمدة مستمدة أنها يراد بها التلفظ الذي يستعملونه أو يراد بها غيره ولعلها الأقرب هم الآن يستعملون التلفظ بالنية ويجعلونه سنه ولكن لعل الناقل عنه وهم في التلفظ فالحاصل أنهم عندما يريدون التلف الصلاة يرتلت احدهم بجميع أصلاف الصلاة التي هنا أو غيرها الفقهاء هنا قالوا يكفي إمية يكفي أي نوية أنها فرض ولا بدأ من تعين ذلك الفرض أنه نذر فرض عن نذر مثلا أو فرض عن ظهر أو فجر أو عصر أن يعينه هذا عند الفقهاء الحنابلة يقولون يستحضره بقلبه أما عند إشعاث فيتكلمون به فترى أحد اذا وقف قال لغيت أن, أن أصلي لله فلمثل الله تدل على الإخلاص وكأن نيته قبل ذلك ندخول هذه ضتاء يخرج النافلة الظهر يخرج ما عداه من بقيه الصلوات مع ان الوقت وقت الظهر اداء يخرج القضاء مع انه في وقتها وليس هناك ما يقضيه ما ماموما او اماما يتكلمون بذلك ايضا لو القبلتين القبلتي اربع ركعات وهكذا يستمر يعددوا من هذه وكأنه يخبر الله بما في قلبه لأنهم أنفسهم فقهاء الشاذعية قالوا لو غلطة بلسانه فتكلم خلال عما في قلبه لكانت العبرة بما في قلبه لو كانت الصلاة صلاة العصر فغلطا وليته منها العصر فغلط وقال لو اردت ان اصلي لله صلاه الظهر فالعبره بما في قلبه لا بما انطق به لسانه وكذلك لو كانت اداء الدهاج واقتحا فغلط وقال لكانت العبره بما في قلبه فاذا ما دام كذلك فما الوجب لكونكم تكلمونه بهذا الكلام ما دام أن العبره لماهي قل إذا لا تكلفهم بهذا الكلام هو ما جاء إلا ليؤدي هذه الصلاة وهو إذا كان عاكرة يعرف أنها ظهر ويعرف إذا كانت يأكتها أنها أداء ليست قضاء ويعرف عددها كل أحد حتى الأطفال يعرفون عدد الضتعات لا الى ان يبين عددها ويعلم ربهم بعددها أنه كذا وكذا وهكذا بقية الصفات لا حاجة إلى تفصيلها في إن شاء الله ما في القلب الاصل وأنه كل يصلم عادة عندما يتلبص بالصلاة أنه يصلي صلاة الظهر مثلاً وأنه يصليها مأتوباً أو إماماً هذا فلا حاجة إلى أن يستخدر بقلبه هذا الشيء وكذلك يصليها مثلاً في المسجد مثلاً أو يصليها قضاء بعدما فات وقتها يعرف ذلك كله فلا يحتاج إلى أن يتكلم به وهو قد استحضره وعرفه بقبله بين <تصفيق> رؤيا انشرهن نشابعيه ساله رجلا فقال لاي شيء استفتحت استفتح الصلاه فقال بي هنا نياتي شيء لدميتي وشهيمتي ورفع اليدين فلما أنه انه ذكر النيه عند قال الشهيمه تكلم بها فهل النيه هل بها, فتكلم بها أو بعض هذه هي رواية أخرى أن التهريبة والنية كلاهما سواء في التلفه فقالوا بالتلفه <تصفيق> <تصفيق> ويمكن أن عنه رواية أخرى حاصل أن روايات عمر ليست صريحة ولكن فوقها إشاعية جعلها جعلوها, جعلوها كلا أما إذا أخذنا ذلك نقل له ذلك عنهم قال إنها بدع ثبت أنه بين له أتقول قام التحريم في شيء يعني من هذا الكلام فتقول لا إذا يوم قال عن محمد صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه يعني هذا التلفظ لأن يوم قال فلا نقوله شيء من هذا الكلام هي في الله العظيم لقوله الله عز وجل لو عمين رأحدهم عمر نوح لم حديثا صحيحا صفيحاً أو ضائفاً عن الرسول أو الصحابة والتبعي أنه جار مني جار كل ماذبة عن الصحابة أنهم تلفظوا بالنية ولم ينقل التلفظ بها إلا في الحج بقوله صلى الله عليه وسلم الثاني جبريل فقال مر أصحابك أن يرضع أصواتهم بالإهلال في الحج <تصفيق> الضق تسمية النصر ثبت أنه صلى الله عليه وسلم تلفه بقوله لبيك عمرة حجة وأن الصحابة منهم من قال لبيك حجا أو لبيك عمرة فنظر هذا إن ما هو تأميز للإنسان الذي أحرم بأحدهما حتى يعرفه رفاقه فيقولون هذا محرم بحج هذا محرم بعمره هذا قارن اليأجل ذلك بسرعة رفع صوتي بالمثل أما غير ذلك فلن ينقذ فهذا كما عرفاق يجهروا الناس هذا كلهم يستعد إلى ذلك في مفات قد يحفر لغيره هل أنت غيره. من ضمن هذه واضحة قوله وعرفنا أنه لا حاجة إليها لصمعة عيني مية الصلاة أن يتكلم بما ان ينوي ما يعين ما ينوي. يعين ما ينوي يعين كون صلاة فرضا أو نهلا ويعين كونها ظهرا أو عصرا ويعين كونها أداء أو قضاء وإذا لن تكن شيئا من ذلك كفى نية صلاة إذا كانت صلاة مطلقة كفى أن ينوي نية مطلقة نية نسل فإن يصلي في الظوحى أو في الليل فيكفي نية ربادة نية صلاة يكفي أن يستحضر لقلبها أن هذه نية صلاة مطلقة وهذا كله لنا لا لما لا اهميه له بكون الإنسان يستحضر ذلك لقلبه وإلا أن يجدده لقلبه لا حاجة إلى قلبه لقلبه قد يقال إن بعض الأحيان يدخل الإنسان في الصلاة وهو شاحب يستنق معه سهوة فيكبر دون ان يفرق بين كونها ناجله او غريبه فكما إذا قد تفوت الانسان صلاه فيكذب في ادائها ولا يستحضر هل الذي انا كذبت فيه هو الراتبه قبلها ام انها الفريضه لكن يبني على الأصل الأصل والمعتاد إذا كان قد اعتاد أنه يبدأ بالنافله كالهجر فليجعلها يجعلها هي النافله لو قدر أنه كبر ولم يستحفظ كبر به ولا معنى واحد يجعلها هي الناثلة لأنه المعتاد أما إذا كان معتادا أنه يبدأ بالفارض كالعصر مثلا والنغرد ونحو ذلك فانه يجعلها هي الهر في كل حال الأصل أن, أن النية حاضرة في القلب إذا فإن يصل لي على حسب ما حضر في قلبه بكل حال كل ويعرف القلب أنه نوايا هذه الصلاة أنها ظهرا عاصرا يعرف القلب أنها أداء أو قضاء يعرف عددها ايضا يعرف أنه نامون أو إمام يحب ذلك المسيح لا حاجة إلهي يجد في قلبه شيئا ويحب ذلك أنا كنت جانب صلي مثل الأرض لأني صلي صلت المهر ولم ولمت العصر لأني أضغر لأني أسفل هذا لا بد من إعادتها ولهذا أن إنساناً الآن ولن يصلي العصر فلن يستيقظ إلا الناس يصلون المغرب فدخل معهم ونسي أن عليه أنه لن يصلي العصر دخل معهم وهم يصلون المغرب وصلى معهم المغرب ولما تذكر في اثناء صلاته جعلها عصر ليقولوا لا لانك دخلت معهم لاول الصلاه على انها مغرب وانت عليك العصر لا تكفي هذه النيه لأن النيه اختلفت كذلك لا استثنى من ذلك الظهر والعصر فصحح شيخ الاسلام انه يصح صلاته الظهر خلها يصلي العصر لاتفاق عدداء الركاعة وتنافل فاذا فإذا إذا قلنت إذا صليت الظهر خلها من يصلي الظهر أو بالعكس إجازة ذلك إن شاء الله أجل لكن ما يدري هي ينسلنا أن صلاة ممكن نقيس على فلان هي يجعلها نهلاً إذا إذا وهو لم يستحضر ولم يجذب لأنها فرض أو نهل يجعلها نهلاً يجعلها ينهل لكنها ثم يأتِنها. سيد الشيخ الله. هي اتمت هي اتمت بحيث انها تختلف عليه الحديث يراد به الاقتداء به في الافعال لا تختلفوا عليه في الافعال يعني تركعوا قام لها وتابعوا قام له وان تعبروا الى الله القلب لان هذا حديثا وليس بجدي انا كل إن كان الاختلاف ظاهرا بأن صليت ثلاثا وهو يصلي أرض عنها هذا الاختلاف صليت وراءه مغربا وهو يصلي عشر دخل في الاختلاف وأن إذا كان العدد متفق ظهر وعصر ما اختلاف الذي في قال شيء خفيف لا يجوز أن تجعل الاستخارة وأن تجعل الراتبة صلاة الاستخارة لأن الرسول ما حدث قال يصلي فليركع ركعتين ركاتين من غير الفريضة فأنت مثلا كبرت, كبرت لراتبة الظهر وعندما بقي ركعه قلت استخير الله بعد هذه الركعه التي بقيت، اجعلها أجعلها استخاره طيب إذا قلب نية أغذرت عن من العظم قلب نية لأنها إلى هذا. قلب نية مثل صلى على أنها الضبط ثم تذكر ولكن ما عن الذي يصلي الآن العصر. ثم من الضوء إلى عصر أو من العصر إلى الظهر. إذا قلنا على منهج يأخذ سلام من, من صلاتين. الجمع الواحد جائز ولو كان إماما فإذا <تصفيق> <تصفيق> يعني هذه, هذه مساله المشكله كثيرا ما تقع ان اهل المسجد اذا صاروا صله المغرب ودخلوا في العشاء وجاء إنسان من يكل المغرب دخلناه يحصلهم المغرب وهم في العشاء فهل تصح صلاته ام لا الفقهاء يقولون لا تصح لان هذه اربع هذه وانت عليك ثلاث فإن صليت عربعاً بنية مغرب لم تبجئك لأنك ما أتيت بمذهل التي هي المغرب وإن صليت معهم مغربك ثم من صلاتهم قالت سي يعني ما حصلت المتابعة التي قوله ولا تختلف عليه إذا الحاصل أن الراجح أنه لا يدخل معه وإذا تبين أنه بالعشاء فليجعلها نفلا أم يأتي بعد ذلك بفرضه ويجعله أن يحبب الإنسان فالله مثلان في الوقت المكتشة كما ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء لأنه لا يختلف المذهب في من صلى في الغيم فبان بعد الوقت أن صلاته صحيحة وقد نواها اداء قاله في الكافي أو فرضا لأنه إذا نوى ظهرا ونحو ونحوها علم أنها فرض لأنه لا يختلف المدى في منصر ولا يستطيع التعيين لكون الصلاة حاضرة وقضاء أو طبع صلاة الواجبة هي صبيرة إذا كانت صبيرة فلا فرق بين كونها أداء وقضاء فالأداء ما صليت في وقتها والقضاء ما أديت بعد خروج وقتها فإذا نرى أن يصلي الصلاه الواجبة عليه هذه الظهر التي قد فات وقتها يصليها مثلا الليل أو هذه الفجر التي يصليها رحا نوع الصلاة الواجدة عليه فلا حاجة إلى أن يقول هدى أو, أو قبر أو ما عاش به ذلك هي هي الصلاة التي عليه إن شاء الله فتشترط نية الإمامة للإمام والاعتمام للمأموم لأن الجماعة يتعلق بها أحكام وانما يتميزان بالنيه فكان شرطا في الفرض وقدم في المقنع والمحرر لا تشترط نيه الامامه في النفل وهو عليه المغرب صلى معهم ركعتين ثم انفرج وصلى ركعه نفسه او جاءهمهم باقي من صلاه ركعتين وسلموا واتى بركعته التي بقيت لهم المغرب او صلى معهم ركعتين الاوليين ثم قام للسالحتي فلما صلوها وقاموا لطابعه جلال وانتظرهم حتى سلوا رابعتهم فسلم معهم هذه صفحة أجازة بعض العلماء ومنهم الشيخ عبد العزيز أجازة أن يصليها كذلك فيها توقف وفقهاء الحناملة والعلماء الأولين الشيخ محمد بن ابراهيم و بن حميد وغيرهم ما يجيزون هذا لاختلاف الافعال ولوقوع التباس ولمخالفته لامامه والشيخ كانه توسع وتجعل في ذلك روايه او قوما لشيخ الاسلام مع انه ليس بصريع بكل هذا الاختيار انه يجعلها نافله ثم يصلي ما عليه من الفرائض يبدأ بالمغرب ثم بالعشاء إلى اخره هذا جواب هذا السؤال بيجي السلام بيجي. هنا على نية الإمام ونية المأمون هل يلزم الإمام أن ينوي كونه إماما والمأموم أن ينوي كونه لا نعم لا بد من ذلك لأن أحكام الإمام تختلف عن أحكام المأمون يجب على, على الإمام أشياء تسقط عن المأمون فقاله سنع الله لمنحمده في حق الإمام المنفرد وكركرة على المذهب أنها في حق الإمام وتسقط عن المأمون فلما كان كذلك كان على الإمام أن يميز نفسه ومأموم أن يميز نفسه يقولون لنا لو صلى إهنان احدهما الى جنب الاخر وكل منهم نيته انه هو الامام لن تصح صلاتهما لان الصلاه لا بد لها من امام ومامون هذا الذي صلى مع هذا يقول انا إمامك. ولا يقول بل انا امامك كل منهم يكذب النفس لن تصح صلاته لا منفردا ولا اماما ولا, ولا ماموما فلا بد دعيه يعين امام كونه امام من كونه ملكه لكن هذا ايضا معروف بالعاده لا حاجه الى استحضاره كل وقت اين المامومين يعرفون بالعاده في أنهم عارفين انهم تابعين حاجة إلى حاجه لا يستحب قبله كل, كل وقت يعني الماموم عوضنا انني انا ولا لابد للنية ولكن النية ثابتة في القلب من سيأتي هل تقبل السؤال هل صحيح؟ الصلاة من قلب نفسه من نية الانفراد إلى نية الامامه الصحيح الجوال يعني كون الإنسان يكدر وحده ثم يأتيه مأمومون فيصفون إلى جنبه فيقلب نفسه من منفرد إلى إمام يصح وذلك لأنه ليس هناك فرق بين صلاة المنفرد وصلاة الإمام لا هناك فرق طن إلا المياه وإلا رفع الصوت بالقراءة أو بالتأدي وإلا رفع الثاني والثاني في, في الأفعال هذا من شيء التألي وأما الأذلة كثيره فهي ما يعني ما ورد ادله تدل على ذلك وإن كان الفقهاء في هذه الكتب لا يجوز لها لا يجوزون ذلك إلا في حالات خاصة من الأدلة حديث ابن عباس لما أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر وحده فقام ابن عباس لما بات عند خالة الميمون فتوضأ ثم كبر إلى عن شماله فأداره عن يمينه ما أداره إلا وقد جعله مؤمنا وهذا دليل عن على أنه ي... أنه قال بنفسه، فسُرَّت برمل فجعل نفسه إماما. الفقهاء سمعوا هذا الحديث، ولكن قالوا هذا خاص بالنهج. نقول لا دليل على الخصوصية، فالأصل العموم للنهج والفرد ولأن أصل شرعيه الإمامة في الفرد. هكدوا منها في اللفه ومن الاب اللفه حديث جابر وجبار لما كانوا في سفر في اخر صحيح مسلم فنزلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضا قبلهم وكفى ثم جاء جابر فكبر عن يساره فاداره عن يمينه ثم جاء جبار ذو صاخر فكبر عن يساره فدفعه خلفه كبر وحده ثم قال نفسه إماما اذوقها ماذا عجبوا عن هذا الحديث؟ قالوا إنه كبر ينتظرهم إنه كبر وحده ولكن قد عد نفسه إماما لأنه عرف أنهم سوف يأتون ولكن لا دليل على ذلك فقد يعوقهم عائق قد يصلي لنفسه دعوة من الصلاة الحاصل انه طلب نفسه امامه ولا دليل على الخصوصيه ومن الادله ايضا حديث عائشه الذي فيه ان ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل في رمضان لنفسه فرأى أناس راسه من وراء البدار او من وراء الستار فكبروا وصاروا يصلون صلاته فلما احس بهم فجعل يرفع التكبير والقراءه لهم كان رياضي نفسك يقول له أنه يجوز وأنه يجوز على المنزل وأنه نفسه أو الأعضاء وكان ربما هو عن استخلاف, من استخلاف رطورته أن يعرض للإمام لحالي وديتنا فيه قبل أن ترخل ويستحل من يكيل مدهن ينقل الواحداً من المؤمنون يتنقل كل رسالة ويتنقل كل خريفة كل ربطات محيوه هذا المستحل تقتل من الزهن يقوله نقلل إلى كله الإمام هذا إجلي من, من, من, من, من الجواد وكذا لشعر من التسوى من جسر لما أنه تدّر من المسلمين من في غرب النبي صلى الله عليه وسلم قلنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكفير جيد قيل إذنه جعلا وسهل التسوى لأنه لا شعر إذنه قال لما يستهر النبي صلى الله عليه وسلم هو فمتعني إن مشالك تلاعبون، أنا إمام أو معلم. الفاشل إنها مشال، إذا إذا كان ما خلا عنك شيء ولا لا أنت هذا المفارقة لكل منهما لأدري يبيح ترك الجماعه فقصت رقصت معاذ وقال الزهري في ما من ينوبه الدم أو يرعى فتصحح نيه مفارقه كل منهما لعدم يبيح ترك وقال في إمام ينوبه الدم وليقل اتم ثلاثه تحتج احمد بان معاويه لما خلوا او صلوا دعنا يبدو يصارك في وَمَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَوْ جاء أَنَّ قُرْآنًا سَبَقَ لَوَجَدُوا فِيهِ تَسْبِيلًا وَفِيهِ مَا تُرَجَّمُ مِنْهُ أَوْ عَجَبًا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ عرض ذلك الأمثال منه في يطير وهو قد سعود هو من عمل قوى من أفراده هو قد أرفق أفراده وإن يعاد سفارة فالإله وإن فرد إلواني الزرادة أسمى لمسئه من فردة فلن من الحال وشعود ذلك له فقال إله إذا وذلك فادروا الله جابر النبي صلى الله عليه وسلم واحمره فاعتدوا عادا على اطالته به وقال اطلب ان تكون خبانا فامره ان يطلع النواه تكون خبانا ولن يامر ذلك ان يفعل يدك هذا في الصلاه دليل على بهذا فاطاله المؤمن انه ذلك او يكون ان يتوكل ik heb een dag, ik heb een dag, dat heb لا اله الا الله نعم بالجد ناس وطلعنا طلع كل منهم واحده يا يا اذنار الناصر سهله على جبهنام ودا ما وهذا هو الاستقبال وهذا هو اننا حضنا ورادته وهذا لا لا هذا وهذا فقد يظهرون على الياء على الياء ليس بهم اهلكه رجل ولا اناء اهلا انت تقول ما قامت هنا سببهم الان الامر هي الابدا لانه هذا لانه لديهم انها ولانه هذا سبب انت ترى ماموم ان امامه في قيامنا او يكمل وبعد قال كلها له الركوع في الحال لان قراءه الامام قراءه للماموم واذا غاب عن الصلاه غاب عن صلاه واذا غاب عن الركعه واذا غاب عن الفنه الاخير واذا غاب من ان او من كلها يا جماعه هي بتنزل في على على ايوه والله قال ان هو هو لو انا هقوم اتاكل على في دي يعني عشان انا الصلاه دي هري يعني انا اقرا حاجه من اجل بسرعه بسرعه من جهه الشمال من هنا يعني حركت هو راح من من لم إن في الجرحان ولا لنتقلع تلك أن تطاق سيطانا تركوا لهذا تركوا لهذا تركوا لهذا الذي هو ذلك وهو جريعي يارك أخارس المذارك أخارسهم لم يتوقع ويصنع الأخير إن هاركهم ذلك في أخيرانيا خلعوا يسرعوا أخلاعك ولا يجبني أخلاعك ومن احرم بذرهم ثم قلب ونجمع تحقين كثا الوقت لكن يكره لغير غرض صحيح مثل ان يحرم منفردا لتقام جناعه مصر أحمده موصل ركعة من غيرة منفرداً ثم حضر الإمام ووخينة الثلاث يكتع ثلاثه ويدخل, ويدخل معهم وإلا لم يصح وبطل فرده لأنه أكتد هذا daar lichaamelaatse ja, je wil wat zo met het je ja, en nu hebben we nu zeg maar we hebben we hebben er een paar zullen, ja, dat we hebben we daar hebben ويجعل هذا المجلس ياتي من هذا العباد لله وهكذا لاتيت الى المسجد وكبرت بثلاثه الظهر ثم بعدما صليت عطا فرجعت ان ياتي جماعه فقال انت كنت السلاح الى راحتك وجعلتها مهلا وكملتها ركعتين ان كان ذلك ان تبحث على اي جهه اتي اتطلع على من هذه هو تصويرنا احنا يغنيان فجعلنا جند واحده وبان ان اصابعهم ان ثلاثه او امرت عليهم كانوا صحه هذا يعني هذا يعني اذا تكبر جناه يا من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 هذا رأينا من نفسه ورأينا في خلاص له أن يخلد نفسه وأن يخلد لنفسه وأن يجعلها نافذة في كمل الأرتجام في أبين عن هذا الشخص الذي هو غير أصير يعني الجناح ضعيف. هو هو انا خلينا الكلام الكلام اللي حافظه ان شاء الله اجابها انا هيقول لك لو قاعد بتتكلم انا مش عارف انا فين تكون هو انت أَنَّا هَذِهِ النَّاسُ <سؤال> الَّذِينَ تُرِيدُونَ أَنْ تَكُونَوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ تَكُونَوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ تَكُونَوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ تَكُونَوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ وإن كان فيها غير من تقينه كنور ما الله هو ذو الجلال فذاك يا قولنا وسموها خديجه وذاك النساء يخونن الخارج لهديتي ينجو منها بالصلاه ولا ننسى من النسك وراتل المراد يعني فلا صلاة ولا تستعلم صلاة ولا تستعلم صلاة من أولها بل استعلم بالنفسدة فأن إيجان بهذه نازله قد جرع فيها إذن إنهم لا ينقل في الحديث لأن الحديث إنما فيه صلاة وهذه لا إقام منها صلاة إلا هي لحظ صلاة ولو كان الحديث فيه ولا ولا ثلاثة ثلاثة. فلا صلاه ولا بعض صلاه لدخل فيه جزء الصلاه و له التشهد فلما اطلق الحديث فالخامس غيرهم يقولون المراد فلا صلاه كامله فلا يذكره به بعض الصلاه فهذا هو كذلك من خطا يقولون يتمها خزيزه ولا يقع ولا ينزل الله تعالى ولا تنزل علينا. قرات. اذا حكيها ايتذكرها عندنا. كان ولا اصل وربما اهم من هذه من هذا. لا غنينا عن الخطيه الا صلاه الصبر وان هو من هذه العبادات الكبرى. اعظم اولى لله قال ان امرت على صلاه أولى من مثلاً من هذا هذا هذا هذا هذا وهذا وأنه ال ال ال هذا ال هذا الأثناء لا يحبط لأنه مذاك خلاواتنا متشابرة في الجسد وأنه يأجى من سيدنا سيدنا سيدنا أن يكون جارنا في هذا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 الظنور على أن لا يسعى جليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقنى بخلاته ورأى رجلا كلا أنهم يحباته وغلبه قدر قدر وقل مركاتين يجل أمير صلي وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعصبها أعضاء قال سبحان الله لعلى انك أربع ارضا لا تتقاضى فكانك اصلت هذه بهذه الادعاء سبحان الله للمؤلف انه قال له باي ثلاثه فاقتدتها هذا الصلاه التي فليت هذا عن الصلاه التي فليت الغير فجل على انه كان ذرائي هذا تتقاضى جهل هي مخالفه قوله اذا اصبحت الصلاه ثلاثه من النفس الحاكم لانه وأنه إذا خاشي أن تفوته عن جناعة وقال بعض العلماء أوركت من فإن الجناعة فالله أن يقطعها لأن الظر أهد وإذا لم يحكث يعرف جناعة أمن أن تفوته أن يضلع أمن فواك الجناعة فإنه يحافظ على صلاة الله ويصنع خزينة الإسلام هذا ما dat ik dat dat ik het gevoel dat het dat het dat het dat het dat het dat het أقول إن أكتر أكتر أكتر أكثر من هذا هذا هو أكثر يعني يوقفونه. لا نجومه، والله ما نجومه. لا من من قد يكون هو هو هو هو كان يا من في من الله لله قد يكون هو قايا قد انامه هي هذا هو اسمه اسكنه الله هذا انه اله وقد يكون الحق انه maar heeft een da andere, ISO ho Elliot Zote. Het is belangrijk om Kelan teENAken en stochten, eerste dan kun je een gevoel Informatie naamuashe Jordaan. este kan be dialees seventh vanahvel andere je hebt gewerkt ja, de alles die allemaal, en is allemaal. Wat Ik het begin veel gedaan. Wat doen we de aarde zal de aarde, de de aarde. De aarde de aarde. De de aarde. De aarde يوضعه ما ينتظره حتى في ويجرد نقطة وعرض أنه يتكافح مستخدم ينتظر الواحد يتكافح يتكافح لأنه لا او الواحد وإنتظر في خلاله أو مثلا حذر جهو حذر يقول مهي عرض أنه على أنت أخيها عند ذلك يتكافح وعرض أنه لا يتكافح ينتظر الواحد يتكافح في هذه يجب أن يستخلص على ما مضى من ثلاثه الايض وهذه الحاله في الحاله الثانيه بطل الصلاه الاولى خرج في المدينه بطل الشباب في هذه الحاله هل تخلص ففاجئوا انه لا يستخلص لأن هو وثلاثة وثلاثة لأنه تاب صلى الله عليه وسلم صلى عليهم عليه وسلم من صلاته وهم عادين لا يفعلون صلاة المسلمين صلاة من تبعه عين الله جاره لا تعلمونه تأثر ولا نفعه هذا الأمر من ما حسبت من دينك لا أعلم لا لا لا لا تفعل هذا ربنا زدني الله صلى الله و على نبينا محمد وعلى اله وصحبه صدق الله العظيم هذا هو هذا الحديث لاقولوا ما تلفناته اذا استمروا ثلاثه de rest staat aan de telefoon. Maar dat is het, laten we het, laten we het, laten we het, laten we het, laten we het, laten we het, laten we het, laten we het, laten we we het, we het, laten we het, laten we het, laten we het, laten أهلا تسرح سيد الله سيد الله سيد الله سيد الله سيد إنه سؤل المعذّات كلي له ما زى من المشاهده إذا صل وحده سل وطع سؤل وإذا جماعة سل فقال تلك السلس ولا علم اننا نعمل <سؤال> كل <سؤال> خطر ولا علمه ولا يعرفه مكافه فايذا اجى اياه او اذا عاتل <سؤال> يقول <سؤال> له كله هو نفس له مكافه ونوقعه على المكافه هاي حتى وصلنا لنرى هذه المكافه عاد المتعثر توكلوا لا بذاك ان انت تحتاج الى هو هذا كان كثيرا أنا أقول لك أن تقصر أنا على رأسك فتجاري شغل أسك إنه أنه ضعور جهنا إذا أقول إذا خلوا الإماء والعوام إذا خلوا الإماء مكبرون رفلا في الوحى أو او صلهم أهو ركاتيان إنه ان أحدهم يعني أنه ستخلق أو إنه خلق يلهم نفضل يجري أن يفعل حتى يفعل إذن يشارك حتى يفعلون الإنسان ik wil is het dat de ouders die hier zijn, dat ze hier En dan is het zo dat ze hier zijn. En het zo dat ze hier zijn. En قال الله الرحمن الرحيم قال رحيم الله تعالى كتاب الصلاة الصلوات المسكوبات خمس لحديث فالحسن وضيب الله أن عرابيا قال يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصلاة قال خمس صلواته اليوم واللوية قال هل علي غيرهن قال لا الا ان تصوا شيئا متفقا عليه الله ان صلاه الصلاه او او قالوا الا كما قال الصلاه او اذا كان اننا قد جاء ان الله كلهم الذي نزل منا الصلاه وان لا تنصي دعوه الفاتحه بالثلاث وإنما قدموا لها الثهارة لأنها سابق لها تقدم تقدموا ثلاث تقدموا ثلاثة لأنها سابق لها الثلاث التي فيها الثواث والثهارة وفي ذلك إجابة المدعسات وفتر الغارة وأن راحه العالم سرور لو صار صوتك عند الاثر والهلا الغنحه الها من سكن بها غير سباومها كان لا غيره فجاءت ابد المعلقون ارادوا المعلقات مع على خير ذاهولا بالصادق يا داخل سعاده عالم اللهم صل على ثم على العالمين اللهم صل على النبيين اللهم زدنا وزاد الله على ذليلها ما لا تؤلى اخرها ولاكن كلا وزاد الله على هجرانك تستحيه ولا يذكر على وجهها ويقول احكام خاصه وارتلاف فيها مع الكفار او مع المبتدعه وارتلاب فيها يخرج من المنه بخلاف الخلافات الفرعيه فانها لا تتلف الاخراج من المنه فجعلوا كتب العقيده على حده وجعلوا بقيه كتب الاحسان على حده يا اهل هاك و يا هاك و بن و اعدان سيدنا و سيدنا صلى حق, حق الله التي هي افضل الذكاره الصوم و الحج و العمران حق الله وهو أولى بالتقدير بعدما ينهى هذه العذابات كان أهم شيء اللي احتاجها الإنسان أمر النعاق لأنه بحاجة إلى زيادة ما يحل ويحرم من الطعام الذي هو القوت والغذاء ومدّة الحياة وجعله أركز للغذاء والعذابات هو المعاملات والتجارات والمزارعات والرجالات هناك يستفيد بها <تصفيق> ولما انهوا الاموال ما يتعلق بها كان الاهم بعد ذلك امور النساء <تصفيق> لانه به تتم الحياه و الانسان داعي بعاده الى معرفه طرق يصون اليه ذات معرفته طرق المطعم او المخرج لا يحل منه و يحرم راجع على الثاني عالم هو ينسى ان ان دعمه من عام عس بها وانطلع بها وجعل النفقات على الاهل والزوجات التابعه للرجال واذا على الاصل من ركن المعاني انه هو اي لكنها يا غالب يا غالب يا احلى هذه احلى من اوجدوا وخصا لو من ولاه وذاك الدور وقالوا ان هذا على الغير عادته ما شاء حاجاتهم فاعطاه ولا شاء ما ردنا ما علنا لا من عادته الأيثر والدقر والأتباء وجاءت اسم الغنايات الذي هو في خاطر والنسيس وهنادي منك والذي هو العقوبات وحقودات المعاصم والحقود والحقود من شعر ما يستصل بها من قضايا السهادات ولا يسمعها الخاص بأنهم يجعلون بالحجابات ورجعون بالصلاة بأنها بدء أجهاز الحديث بدء أجهاز, أجهاز الحديث ولأنها هم العبادات لأنها غير عظيم على كل الإسلام لخلاف البيتاتها إنها على من عندهم فالتغاد شعر الخجر على الثاني كما تياسي شاء الله والحن صلاة خفرت خالق لله والحن صلاة إزادة بدل يسيرة ولأهل لها لا أهل منها لا إله على هو يسها تقربها بليون لا يدخل من قاتل إلا من سكن من أهل انها غرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو حسن من ان اورد به بقيه الاحسان غرضت عليه من اهله ومن اهميتها انها غرضت من الله تعالى مبادرتا الى النبي صلى الله عليه وسلم دون نشاطه البلد ومن اهميتها انها اخر ما يحتضن من الدين ويورد ذلك أول ما تخصدون من دين كل الأمانة وآخر ما تخصدون من دين كل الصلاة يقول الإمامات كل سرء يهد آخر أو فقط يهد كله فليس بعد جاعت ذهابها إسلام الولادين ومن ألليتها أنها أول ما يا ما يحاولها لغادي وما قيامة ثلاثة إذائي وخوضينات ونظر لي رجلاً يريني له ويرجع رجلاً يروني له لا يبني في فيها ويرجع فيها النقص فيها فان شاء الله كرمت هذه فجدا هذا هو السالب للصلاة والصلاة في الجاهل أن من جاذب الدنيا هو أن الجهادة من العبادة اللبنية اللبنية كذلك القرآن الصور النسي هو الصور النبنية من يرأس لنسير صلاحة, كان كان في صلاحة. من لا أن تجد توركاً هذا كان الله جهادته الصلاحة فذلك أراد جللنا على أهلية فلا جرام جانوها إذن نزع هم الحديث الذي أشعر إله أذكره يؤمن وهو الحديث قلحة النسون قلت إنه الحديث لن يرى رواه مغارته تسكير من أجل ذالك إنه غيره يكبر أن العربي ينجع منتشر الراي وأنهم يسلحون من يفاصل ولا يصبحون لما يقول حتى جمه إلا هو قال أحضر أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم أن صلوات واترك الله أو غضبهن الله عليك قال هل علي غيرها قال لا إلا أن هذا الدليل هنا أن هو هذه القدر والعجابة لهذه المسر وبطيئة إن رافض إلا أنها تتبر تقوى تطوعا إلى إن شاء الله فتنة في التقوى وأنه جاء بضع من خلال النبي أتونه في الظرنة قوله أبو الله سؤال عبدالسلوات خمسن حديث الإسراء إنه ذكر ان الله قردها عن أبي خمسين سنة هو الإسراء وإنه جلس أن ربها الشخص ويقرب بجانا نسى وربه لها خمسن وقال يبدل القول لديها هي خمسن وهي خمسين يعني أننا كان فبعا لهذا إنه له بالآله إن في عشا. سأكون له عدر خمسين أثناء وهذا الجليل من عمس أن ألا أنت ويستفى خلس فقد قمنا فقد قمنا في الله تعالى وسلم على نبيه والنبي صلى الله عليه وسلم تبين مواقعها وفرضها وجعلها في يومها كل يوم من الأيام، في كل يوم من الأيام، في كل يوم من لعب هذا الليل وجعت هذه النهار، وشكلت لذلك أن يكون الوقت كله نورا لهذه العبادة، فإنها. يجب على يأتي الثانوات في أختي الواحد لكي قلت على بعض سبعه عشر رسالة في أختي الوصف الوصف الوصف وإذانت الحكمة وهي عمران الوقت بالنسب وإنها انجلت لأجل أن يدعونا ذكرتها لرده فإنك كل ما متاخلها لك وقلت لأداء هذه الثلاث فجد جميلة مع الله تعالى الإنسان بين الثلاثين يأتي بالغزلة الاشتغامة بشعوات أو بالأمور الدنيا ويسيرها زي لاقام إلى الثلاث وقفلت الثلاث قلبا وأزالت الغزلة عنه وذات شعرته بالوقوف بين يدي ربه تجسيراً جولياً وحسياً في شرمه يجري على رساله ذكر الله واسمع أيضا ذكر الله ليسمع السكر بالأذان وليسمع السكر إنما رأى رسول من السور السجدة من السجود صلى الله واسمع الله جعل سجدة تذكره في كل ساعة في على يسجد على كل مسلم مكلف مكلف لأنه قد أسلم كثير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أباده. ولم يؤمروا لقضاءه ولحديث رجع الصلم عن ثلاثة إلى آخره غير الحائر والمسكى بما تقدم لا تجب الثلاثة على من يعني أنه لا يؤمر من قضائها إذا أكله ولو لم يسلم الذي آخر حياته. وحسن له بالإسلام وحسن له بأحسان المسلمين وكل يعلقه سواء. وقد استعرى أن رجل من الأنصار قال له الأخير أسلم جنن أخر تبايل الوقع وسهد الوقات للمسلمين وقاتل وقتل قبل أن يصل فسهد له المسلمون بأنه سهيدا اخلوا عليه وترحموا عليه الكثير من ذلك ذكر الكثير من ذلك أنه عجداً منذ نتركين أسلمهم وأن يسمروا بطباع السلوات التي نغذبهم قبل أن يسلموا نغذبهم وصلوا في سنين وغلا فيه وقال أن يسمروا إن جعلها لقضاء هذه الرفقه لو اغير ما كان هذه ان هي اطلعت علينا كلها لا كان لي من غير لا حول ولا قوه الا بالله تعالى بذلك تعالى ان الله ان ترك ثلاثه فقد جهل وهذا الاجل اذا تاب تعرفها فقدر التجارن وخلقا فذا انه جعلنا الله عليه بالصوبه لا يؤمن بطلاء مساسم تأوه الناس كأنه هو مجاهد فبيسر في الخلاطة سنة سنين. ثم يصوب الله عليه ويرجع وينجد ويعود يقوم يقول له لا يرجع مطلاء مساسم ولكن تستفيد المحافظ على صلات المستقبل وتستفيد الأشاعر من معهم من كنتم تصح للصلوات أيضا وثم وكره في ان أن الصلوات وأجزاءها في العبادات بها السباع ويخاطبون قابل لي غيره هذا اليوم تكون مقبوله لكم فقد ايضا كيف يكون الفصل نوران <تصفيق> اللي اعطتها <واضحة> تقبل في وكيف وكذلك انا الواجبات تسقي حضنات مع كانوا وساعدوا والدار فاذا كانوا على الطاقه اللي اننا نتابع الاجازه بالسلام فانك لان وهو مختبر بالحقان اغانيا لا م... نصل الى المكان الذي نريده السريعه الا اذا نادينا هنا على البؤره التي عقبنا على تغطيه ايضا هذه اقوم بتك على السو الكونج اذا دخلنا على الكونج بتك على فصاله اذا على ليس اقوم على أي رحمة الله على إذا نزل على سرير السماء وعلى الزنا وعلى استخدامك للخضر اي على هذا إذا هو رحمة أيه إذا أنه عين الشفاة وعين المعلقين عين ذنوبك هذا سبب أن لا يجب على شفته كذلك ايضا لا تجب وأنا من يجب أن يخلص من هو يخلص هو الجالر العاقل السخير في الأطلافين يؤمر بهذا التجريب أن هاقد العقل إذا إنها لا تجب أنه لأنه يتنع كله ولا حص بالتفليل إلا لهذه الميزة وهي العقل، فإن الأجان تميز عن الدواب عن الحيوانات الأخرى تميز عنها بالتحل بالعقل بالإجراء فإذا كنت هذا العقل أصبح حاله كحال حال الدواب لا يميز بين النظر وضعب ولا يميز بين أمر وضعين ولا يفتح الأمر ولا يفتح المتطار فتقطت عنه هذه التكاليف وذلك العاقمه الآخرة فإسانه الثاني بهذه الميزة آغم والصغيره أتونا عن السلام يعني بشيء تسقط الصلاة عن الخائرين اللي حصلنا ولو, كان في ولو كان في آخر بسن. بسن. كانت نسلقها ولو كانت آخرة وذلك وذلك كما تتبقى نبي الخير أن هذا الخير لجأتكم ونظر في لعبة. غادروا القطع يتمرنوا اتلو لا الذي من الذي إلا الذي الذي لا ينقص على الذي الذي الذي الذي الذي الذي الذي الذي الذي الذي لا الذي الذي الذي الذي حسب الذي ينقفع. ينقفع. أنا ذا من الغاش إنه يقطع وكذلك من الحير يقطع لأنه وقية يقطع وفيه لا تقل لا لا تلك الآن الذي هي حاله الذي يعالج ولا تقول بس أن هذا لا تقطعه بهذا ولا تقطعه بهذا هذا الشعور لأنه طبعا يقطع إلا إذا إذا أنها تأخذ وكل شيء فلا تقل أحيانا أحيانا овuit jaar Áttu тijmeniden afsggondijnen Daarom zijn weiberatını daten en gehoordat Éel en hem vownach l studio en om alle versen te voelen Wijken, we gaan zrikken om alle op praatimen we gaan door de свastige om alle caranten — considered de Musicin? Ja... ik wil liever jou, dan laat ik jou niet naar hem. Ik heb je echt aan en ik